بجنات عرضها السماوات والأرض بعدة المتقين نحن تكلمنا عن الفجر والفجر جنتي وأنه طريقنا إلى الجنة إلى رضا الله إلى الفردوس الأعلى إلى النظر إلى وجه الله الكريم إلى المقاية من النار إلى النور الرباني إلى أجور صور لا حد لها طيب إحنا ما ننساش في الحلقة الأولى قلنا أن الصورة دي فيها خمس موضوعات رئيسية الجانب الأول الذي يجب أن يهتم به الإنسان وهو الواجبات التعبودية الفجر والليل العشر والشفع والتر والليل إذاسر إلى آخره ثم يخرج الإنسان من هذا الإطار بالشعائر التعبودية إلى مقاومة الطغيان والفساد وأن الله لهؤلاء المفسدين والطغاة بالمرصاد لكن ولو يشاء الله الانتصر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض يخرج الإنسان لهذا العمر السياسي الإيماني الضروري جدا لمقاومة الطغيان والفساد في أي مكان ليعود في خلوة مع الله ليضبط حركة القلب في الإيمان بالله عز وجل والرضا عنه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا لا أعزيني ضبط الإيمان أن يكون في رضا بالله ورضا عن الله عز وجل في السراء والضراء لكن الإسلام ما يركنش في الخلوة طويلا لازم يطلع لأن فيه فقراء ومرضى وأيتام كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين فيشتغل في العمل الاجتماعي ويلف على الفقراء والأيتام لأن ده ابتلاء لنا أحنا فأحنا هننتبه لهم إنسانيا إسلاميا مرؤة كرما جودا ولا احنا هننسى هؤلاء طيب الانسان يتحرك بره يرجع تاني الى خلوة يعيد فيها حركة القلب في الاستعداد ليوم المعاد كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك ولملك رب وصفا صفا الى اخر الآيات طيب احنا صلينا الفكر هنلاقي منحة ربانية جديدة عايزين نجيب منهجية استثمار المنح الربانية الناس تجيد استثمار المنح الارضية شباب الثانوية العامة كثير منهم عامل مستوى رفيع عشان يحسن دخله بمادة باثنين بدرجة باثنين واحد في نص في المية لانه ممكن يلحق كلية وما الحياةش على نصف المية منحة ناس كثيرة جدا في عملها لما يلاقي فيه يعني شغل اضافي بمنحة بمكافأة ولو قليلة بيشتغلوا ناس كثيرين جدا اذا رأوا في تخفيضات في اي مكان تركب وتسافر يعني هذه لم ارى بلدا غاب عنها هذا الامر يعني شفت هذا في امريكا شفته في اوروبا شفته حتى في اليابان شفته في الصين شفته في هونج كونج شفته في باكستان لو في اعلان ان في تخفيضات على يعني بيع اي شيء يعني لو هيبيعوا يعني فتل كده بس لو هيبيعوا إبر لو هيبيعوا فرجة أثنان بتخفيضات الناس هتبقى بالأكوام طوابير في عيد هناك في أمريكا عيد الشكر معروف صار في عادة أن الناس يعني بتروح تقف يعني من نصلي الفجر يقول الناس راحوا قبلها في ساعتين واقفين وقفين طوابير لغاية من محلات تفتح الساعة 8 او 9 لان يوم معيم في السنة يوم عيد الشكر المحلات بتبيع كل المخزون اللي عندها بتغفضات تصل الى 70% و50% اقل شيء فالناس بتروح تقف طوابير من قبل الفجر بساعة واتنين وثلاثة من 12 تبدأ الناس تتضفق على المحلات تستثمر المنح الأرضية لو اي واحد عنده قطعة ارض محدود ليه ان يبني تحت بمساحة معينة يطلع فوق يعمل بلكون عشان يستثمر امكانيته ان يطلع شوية بلكون يوسع المكان اللي هو بيبني فيه كل ده ذكاء ليست فيه حرمه الا اذا اقتصر على يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة وهم غافلون يعني يجيد استثمار كل فرصة ارضية ولا يتذكر أبدا ولا يسعى لاستثمار المنح الربانية والفرص الربانية وهي كثيرة جدا عارفين المنح دي ربنا عملها ليه هو الغني ويقول لنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميم لأن ربنا بيحبنا فهامل وليال عشر والفجر منح المنح اللي بعده إيه وليال عشر الليالي العشر دي فيها روايتين الرواية الاولى بتقول ان دولة ايام العشر الاواخر من, الحج من رمضان الرواية الثانية بتقول العشر الاوائل من ذي الحجة طب الانسان اللي عنده ذكاء يستفيد من الاثنين يقول لك والله اعتكد في هذه الايام الاخيرة من رمضان وايضا اجتهد في العبادة والطاع في العشر الاوائل من ذي الحجة لماذا لا؟ لما لا محنة بنعمل الحكاة دي يعني بتلاقي الواحد بيستثمر في المحلات لما يكون فيها تخفضات ويستثمر اي حاجة في البنوك لما يكون فيها منح يعني ال ال ان الواحد يحط اسمه بفيه سحب طبعا في حاجات فيها لوتري فيها حرمة فيها قمار في حاجة بتبقى حلال يعني الناس يتعودت تستثمر المنح الارضية بأشكالها المختلف بلاقي الشباب بيقدم هنا مسابقة قرآن تبع المحظة وتبع قناة الفجر وتبع قناة الناس وقناة الحافظ وقناة عارف ايه وهو هو الشخص الناس تجيد استثمار كل منحة ارضية فربنا سبحانه تعالى انه بيحبنا ادنا منح كثيرة جدا بين الادان والاقامة مستجاب الدعاء وقت نزول المطر مستجاب الدعاء يوم الجمعة ساعة فيها ساعة إجابة مستجاب فيها الدعاء على جبل عرفه مستجاب فيها دعاء في ثلث الأخير من المستجاب فيها الدعاء انما ليلات كم لعذابها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا القرآن اولا الأخبارنا بليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة قدر خير من 1000 شهر وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي رواه محبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا يوم التاسع والعشرين من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب إلى الله فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة هو شهر المواثاة هو شهر يزاد فيه رزق المؤمن ثم قال صلى الله عليه وسلم هو شهر فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر خير من ألف شهر فالليلة دي فعلا ليلة عظيمة جدا طب لو الواحد مش عارف الرؤى بتاعة الهلال مرة بيكون فردي وزوجي في بلد يا اخي ما تدهعش الفرصة اذا كان العشر الاواخر عشر ليالي اعتكب في المسجد تقول اجازة اعتكب على قدر ما تستطيع لكن لا تفوت ابدا هذه الليالي وذات الوتر منها لكن دي بقول لكم لان الوتر مرة بيكون في بلد وتر ومو زوجي انت خذها على بعضها حتى لو في بيتك ظروفك ولا تسمع قم هذه الليالي لله عز وجل وأيضا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر خلي بالكم من السؤال بتاع الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يعني فعل الجهاد ذروة السنام أعلى حاجة قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني احنا امام فضائل عظيمة جدا ليلة واحدة تطور عمر الانسان في الخير اكتب من سبعين سنة سبعين سنة ليلة واحدة من الليلة العشر الاواخر من رمضان الرسول يقول من حلم خيرها فقد حلم الخير كله هذا في حديث سلمان الفريسي اللي ذكرناه ليلة القدر هذه من حرم خيره حرم الخير كله والعشر أوائل من ذي الحجة الرسول يقول ما من أيام الأصليين يقولون بناء على قواعد اللغة النكرة والاستفهام في سياق النفي تعم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر العشر أوائل من ذي الحجة صاحب القلب مع الدهاش استثمر هذه المنح في الاعتكاب بالليل، الاذكار قراءة القرآن القيام بين يدي الله التضرع والدعاء والثناء على الله عز وجل صدقة السر قراءة في باب من ابواب العلم قضاء حاجة انسان من المظلومين او المقهورين او المقترضين او زيارة مريض كل هذه أبواب الخير محتاج أن احنا فعلا نجتهد في أن نحصل هذه الأنوان من الخير هذه أنواع من البر هذه الصور من الخير لا تفتن أبدا لما ربنا بقول والفجر وليال عشر بيقسم بالفجر وبالليال العشر هذا الرفع درجاتها عند الله ومكانها عند الله سبحانه وتعالى فلا نحقر ما عظم الله ونعظم ما حق لله شر بقاع الأرض الأسواق, الأسواق شر بقاع الأرض أفضل بقاع الأرض المساجد وناس هجرى المساجد فما ظنكم برب العالمين فأين تذهبون تروحوا فين بيوت الله سبحانه وتعالى معمرها في الليل وفي النهار في الإصرار والإعلان تروح تعتكف تعمل صفاء لنفسك كبير جدا تعمل يعني اختزال لكل الران اللي موجود على القلب ويتصفى الانسان من كل هذه الشوائب لم يجلس بينه وبين الله سبحانه وتعالى في خلوة مع الله عز وجل في روح يعني من التواصل مع الله الا بحبل من الله وحبل من الناس دي تعطي الانسان قوة هائلة جدا تعطي الانسان دفعه الى الخير كبيرة جدا الليالي هذه الليالي التي استثمرها الآخرون في الفساد وجعلوه ليلة العابفين احنا نقلب ليلة العابدين يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه ورطر القرآن ترطيل ليه إن نلقي عليك قولا ثقيلة لم تستطيع القيامة بحق هذه الرسالة والأمان العظيمة إلا بقيام الليل واستثمار العشر الأوائلي من ذي الحجة أو الأواخر من رمضان استثمارا عاليا جدا استثمار اللي فيه مراجعة للنفس لكل جهد السنة لكل أعمال السنة لكل ذنوب العام لكل إيجابيات العام حسنات العام كيف نزود الحسنات ونتوب عن السيئات لكي ترتفع الدرجات ونرضي رب الأرض والسماوات ويمنحنا رضاه والجنات كيف يحدث هذا هذا يحتاج منا الى دقة وروعة واهتمام بقضية العشر الاوائل من ذي الحجة والعشر الاواخل من رمضان والشفع والوتر دي ان شاء الله يعني ستتكلم عنها في حلقة قادمة كيف أن هذه تعطي منهجية عامة وهي منهجية رائعة جدا في اعماق النفس البشرية في داخل منظومة التوحيد الربانية لكن كل ده بعد ما ناخد عهد مع انفسنا ان احنا فعلا سوف نستثمر العشر اواخر من رمضان والعشر اوائر من ذي الحجة استعدادا لأيدينا عظيمين عياد الاجر عياد الثواب عيد الفطر بعد طول رمضان والعشر اواخر من رمضان وعيد الأضحى بعد هذه العشر أوائل للمسلمين أجمعين ثم لحجاج بيت الله الكريم اللهم إنا نسألك يا ربنا ورب كل شيء ومليك أن تجعلنا في هذه العشر من عتقائك من النار ومن المقبولين وأن تهيئ قلوبنا لكي نكون في العشر أواخر من رمضان والأوائل من ذي الحجة من خير عبادك بذلا وانفاقا وتعبدا ورقا وتذللا ودعاءا وقنوطا بين يديك حتى ننال هذا الأجل العظيم جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته